الجبل القرناس وخواتها لا طيب تسوام جبال تلا رب ما سب بمعرفه ما ذميت بس سبه و خمه والصحاري مضارب ابو شهور توصل خينه ومع من كراه على الجب وال لش قرتونا حامسين شبات حاطب ماهيب شبات عياسيب ارطا وعرف جمنا حاطب الجيب والقرناس وخوتها للطيب تسوى مقابلت العرب في المدينة ما سبهم وعرفنا ما بهم عيب بس الهوى يهل الهوى حد لينه عزبه وخيمه والصحاري مضاريب وبو ثلاث شهور توصى الخينه ومعلقينه من كراعه على الجيب والبنة لشقر تونا حامسينه شبت حطب ماهيب شبت عياسيب ارطى وعرفة جمنا حاط فينه والياسنت شب الجروم اللواهيب قام المقهوي قرب الما ركب دلال مجلدات المقاضيب رسلان من سوق الحفر جالبينه صفر تلا لا يطعمنا المشاريب تبعد عن نفوس العباد الغبينه واللي يحتما ماهن يشيل المراكيب يحط كيف بن طاحنينه فنجال ونص رد دهن يمه قريب وجاب البريق وسكره في بطينه وحطه على صفه هذيك المهاديب والبنفاح وركده في سكينه وجاب الدلال اللي يعرف المواجيب ثنتين غير اللي بهن عاملينه مجنون كيف رتب الأمر ترتيب حط البهار وريح حيله يزينه ثم زلهن لينستوا باخر السيب وحطه بناره ربنا لا تهينه وقال قدعو تمرن حلو توهم جيب اخلاص من دار الحسام حضرينه ثم صب فنجاله به عذاريب والله على الفنجال تسلم يمينه مجربن ما هو بيحتاج تجريب ايو والله النا كلنا مجربينه ما فيه ضيف وكلبونا معزيب والشاي خدر والورق حاكرينه وعقب القهاوي والسوالف مطالب كلن يناظر للمواتر بعينه نبي نهيف فوق روس المرازيب وانفرع القرناس لجل السمينة اللي خطفها خطفة في المخالب تبرن فوس الضيقات الحزينة ولينتهى المقناص جبنا مكاسيب والحرة لشقر عقبها مبرقعينة ونمشي ونلقى يمنا فطر نشيب ومفروض يطرد من ورمه تنينة وسط النفود ولا نمر الشخانيب نخاف من ضرب الحصاف المكينة وساع صدر نطقنا بالتراحيب وعقولنا هي العقول الرزينة يليت لي دور نبغو جلطانيب وانسى حضارات الخراب وسنينة أخير من طرد البنات الرعابيب واحد تسمع من عذابه ونينة ممشاي صح أخوتي للأشانيب ورجل يصد عن المراجل